حبيبه اشراق <تصفيق> ماذن تمامه والطاهر حبيبه اشراق ماذن تمامه والطاهر اللي عندك حاجه عندك حاجه مخاها يا اللي عندك حاجه مخاها زيانه الحره سماها زينب جدهها المحبوبة بضعت علي والفاطمة منسوبة هيبتها من حامل حمامه يوبة محبوبة المختار عمّت السادة الأطهار محبوبة جده المختار عمّت السادة الأطهار يل عندك حاجة انخاهة يل عندك حاجة انخاهة زينب خديبه اشرا معدن تمام والله طالين خديبه عندك حاجه مخا عندك حاجه مخا هي <مخاه> عندك حاجه <مخاه> والمولده في دار الهدى والقران جدها رسول الله حبيب الرحمن وامها وابوها كنوز عصمه وعرفان شف الوصي رباه والبضعه يحواها شف الوصي رباه والبضعه يحواها يا اللي عندك حاجه انخاها يا عندك حاجه انخاها يا خديبه عشرات عشرات تمام آه... والطوقات خديبه عشرات عشرات تمام عندك حاجه انخاهه اللي عندك حاجه انخاهه زينب اخوها الحسن عنوان الجود وحسين البادل دم لجل المعبود والعباس الباعد اثنين زنود ذول اخوتها سباع الملاحم والزود يا الرايد هذا المطلب هذه حقيقة زيانب يا الرايد هذا المطلب هذه حقيقة زيانب يل عندك حاجة انخاهة يل عندك حاجة انخاهة زيانب طبيبة اشرب كلام والله كلام حبيبت اشر ا كلام والله حاجه انخا عندك حاجه انخاه يل عندك حاجه يل عندك حاجه مخا عن يحيى المازيني نروي الأخبار دار الوصل كرار مأوى المختار والوادم كانت تعتيني الهاي الدار تلقى الضيافة والكرم والإيثار قصد هال حره قصدها مقضيه الحاجه عدها قصد هال حره قصدها مقضيه الحاجه عدها يل عندك حاجه انخا هي يل عندك حاجه انخا هي جنب حبيبه اشراف عدن كلام والله جنب حبيبه اشراف اشراف كلام عندك حاجه انخا الخاها عندك حاجه الخاها يا اللي عندك حاجه روضتها جنى يا روضتها كعبة امل للمعتني حضرتها تكسب ثواب واجر بزيارتها هاي اللي املاك السما خدمتها عن معرفة واصلها اطلب منها واسالها عن معرفه واصلها اطلب منها واسالها يا اللي عندك حاجه انخاها اللي عندك حاجه انخاها <,gger> يا اللي عندك <تحدث> <لعندك حاجة> <خاها>. <mày>.